119. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من لأن بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارجها وأشعارها أثاث ومتع إلى حيد والله جعل لكم من ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ مُبِينٌ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ مُكَفِّرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مات شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعبدون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم يرضون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 وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِ النَّسْلَ مَعْضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ